لا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس من هو وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فسبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم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 ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم لا ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلموا أن الله يعول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون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 I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 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إن كنتم, آمنتم بالله إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ يوم الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذًا أَنتُم مِّنْ عَدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم مِّنْ عَدْوَةِ الْقَصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَرَاوَدتُّمْ لَخَسِرْتُمْ وَإِن في المياد ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً ليهلك من هلك عم بينة ويحيى من حيى عم بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلهم ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكم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 ورئاء الناس ويسدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله وقال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 ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعد لهم مصطلعة من قوتهم وملبات الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما وَمَا من شيء في سبيل الله وفِي لِكُمْ لا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِسَلْمٍ فَجَنَحَ لَهَا وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ وَاسِمِيهُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِدُّ أَن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 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إن لا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آبوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء آنین